لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليك سيدين ومولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خات برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ما خاض والله السلام عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أب الفضل العبا الساقع طاشا كربلا ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي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 وعاد ولم يروى من جرعته فجرعه الحدف مايا جرعه وخر على ضفة العلقم صريعا اعظم به مسرعا رآ دمه للقناة من هلان مرتعا قطيع اليمين قطيع اليمين عفير الجبين تشق النصال له مضجعا شي قل الحسين فقدتك يا ابن ابي واحدا فكلت بك مضرًا أجمعًا حميت الضعينة من يثربًا وأنزلتها الجانب الأمنعًا لئن أفزعتها عواد العداء فمن ذا يكون لها مفزعًا كأني بالحوراء زينب لما سمعت بمسرعها بالفضل العباس صرخت واخاءه. شا تصيح الله يا بلوتي. ايه والله بلوة يا زينب راحل ابو فاضي. الله يا بلوتي لمن وقعك في لي. يا زينب. الله يا بلوتي لمن وقعك في لي. مفضو سبع ماد والجود ما يخلي. الله الله الله الله, الله مفضى اخرا سبع مد والجود ما يخلي وجفينا على المشرع وما دمع خواتي هلي وانا الصاحب حزن عباس يا اصل وتي شحچو شفصل والمن اوجه العتاب هل لي كف المحمل راح وتركني بتعب شو تقول يا زين ايي اي اي اي اي خل الخدر بالفلا ترعاه قوم الغروب تتحمل اي خلاني انحب ووين ومنها نصب دمعتي اي والله خلوني انحب ويد ومن عون الصب دمعت اسمع عباس عباس تدري عباس تدري العدى خل وكفيل زجوه يا الله يا الله بالعزيز يا زينب عباس والله عباس تدري العدى خلوك في الزجور شي سوي بك والله يا يضربني كل ما اويين يضربني كل ما اويين لطف الظليع تفور ظليت بس للحرام احرس وبار بامور. ما تقدر على البيت ها? تقول قيدون يا كافلي والحبل في رقبتي. ايه قيدون يا كافلي والحبل في رقبتي. ولي آن العزيز كنت بران خل وزلم وترعان عينا اخوتي وعزيزه بين الحرام والياب واليوم عز ولا لا ظل خاله ولا عام موزع نبانصريد وتبدلت فرحتي موزع نبانصريد وتبدلت فرحه اوه يا دلالي دلالي انا الشان والله دلالي يا دمعيني ايه والله اقول اقول اقول اقول اشجعني دلالي يا دمعيني دلالي انا اللي انفطر مني دلالي دلالي انا اللي كان يتوصف دلالي و تالي هالشمر يؤمر علي و تالي هالشمر يؤمر يؤمر, يؤمر علي الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الإمام الصادق لسليمان النهدي يا سليمان أتعرف ما الفتاة قال جعلت فداك عندنا هو الشاب قال يا سليمان أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا كهولا فسماهم الله فتية لإيمانهم يا سليمان إن الفتاة من آمن بالله واتقى أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا هذه الليلة حول هموم الشباب بين الواقع والمفروض سنتحدث عن ثلاثة امور معوقة الى تقدم الشباب هذه الامور اولا الفراغ التربوي ثانياً أزمة التعليم ونظام التعليم ثالثاً البطالة بالنسبة إلى هذه النقاط الثلاث قبل أن نبدأ نحتاج إلى مقدمة حينما نقرأ الحديث ونسأل عن معنى الفتى من هو الفتى سنجيب كما أجاب سليمان بأنه الشاب هذا الفتا هو الشاب الإمام يقول الفتاة من آمن بالله واتقه قلوا رجعنا إلى آية أهل الكهف يقول الله سبحانه وتعالى تلك فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى لكن كلهم كانوا في سن الاربعين وفوق كانوا كهولا ليش الله سبحانه وتعالى يسميهم فتية اشارة الى ان الفتى هو الذي يستطيع التغيير هؤلاء تمردوا على واقعهم وببركاتهم امن الناس من بعدهم يعني استطاعوا ان يغيروا الواقع من يمتلك هذه الارادة القوية الى التغيير يسمى في الاصطلاح الروائي في الاصطلاح النبوي فتى وبالاصطلاح القرآني الذي يستطيع ان يغير واقعه الى واقع افضل حتى لو كان شيخا كبيرا هذا الذي يستطيع التغيير هو الفتى الحقيقي ما اريد قوله اننا في ظلي الازمة الطائفية وفي ظل التمييز الطبق الطائفي مطلوب منا مسؤوليات عديدة مطلوب منا ان نكون متميزين بما في الكلمة من معنى حتى نتحدى الطائفية انت تعلم ان هويتنا الشيعية كانت في كثير من الموارد نحرم العمل ونحرم الجامعات في سبيل هذه الهوية لكن اليوم لربما اللغة تغيرت اليوم الواقع العلمي وواقع الشباب يفرض على اي جامعة وعلى اي جهة مسؤولة ان تنظر اليك بعين الاعتبار ليش؟ لأنك إذا كنت تمتلك كفاءة وتمتلك موهبة وكنت قادرا على أن تحدث تغييرا الكل يلتفت إليك أما بهذا الحال الذي نحن نعيش فيه تدني في المستوى الدراسي ووجود عقبات أخرى أو نحن نعتبرها عقبات ثم بعد ذلك معدلاتنا الدراسية منخفضة الجامعات التي تقبلنا محدودة التخصصات التي نستطيع أن ندخلها محدودة وبالتالي لن تتحقق أحلامنا على الإطلاق لأن كل واحد منا يحلم أنه يحصل على وظيفة وعلى راتب مجزي وعلى بيت وزوجة وعائلة وسيارة صحيح ولا؟ كل شاب لديه هذا الحلم لماذا يتبدد هذا الحلم ويصبح مفروضا لا يصبح واقعا هل يا ترى ما هي الاسباب التي تجعل هذا الحلم ليس حقيقة وتجعله مفروضا لا تجعله واقعا لو فتشنا في الواقع نحن لا نقول ان الثلاثة الامور التي سنتعرض اليها هي الاسباب الحصرية لا لكن هذه اهم الاسباب واكثر الاسباب تأثيرا في شخصية الانسان الشعب الامر الاول الفراغ التربوي ماذا نقصد بالفراغ التربوي الفراغ التربوي دعنا اولا نعمل مقارنة بين اسرة الامس واسرة اليوم لو قرأنا أن آباءنا لم يتعبوا ولم يشقوا في تربيتنا ليش؟ لأن كانت الحياة بسيطة كانت الحياة غير معقدة كنا نعيش بعفوية وبساطة صحيح ولا؟ ما كان عندنا فضائيات ما كان عندنا انترنيت ما كانت عندنا هالمظاهر التي نراها أمامنا كل واحد يعيش الحشمة ويعيش العفة ويعيش الطهارة ويعيش القناعة ها؟ لذلك كنا نعيش أسرة متماسكة الأسرة المتفككة في عائلة الأمس كانت ناذرة الوجود وقليلة اليوم تغيرت اللغة الأسرية أصبحت الأسرة كالفندق الذي لا نأتيه إلا عندما نريد النوم الأب لا يرى أولاده الأم لا ترى أولادها وإذا كنت في البيت تجلس في غرفتك على الانترنت أو على أي شيء تريد وتبقى منعزلا عن نطاق الأسرة هذا يحدث خللا في النظام الأساس مثل عدم قدرة الأب على استحواذ العائلة إذا كان كثير لانشغال أو كان عمله مثلا يمنعه من الجلوس مع عائلته العمل ليس بحجة والانشغال ليس بحجة لان اثمن شيء في الوجود هو عائلتك اغلى شيء عندك هو العائلة اغلى حتى من عملك صحي ولا لانك لو اصابك شيء فصلت من عملك او اصابك مرض والعياد بالله او اي شيء الذي سيتحملك عيالك فقط الاخرون لن يتحملوك يزوروك يوم يومين ثلاثة يقول يلا إذا طاب كان بها ما طاب بعد كيف العائلة هي العمد الذي تقوم عليه أفراد الأسرة فلما يكون الأب يعلل بنشغاله وعدم قدرته على الحضور هذا كلام لا يقبل وكلام غير منطقي أبدا يمكن أن يتواصل مع عائلته باستعماله وسائل التقنية صحيح أو انت بدل ما تسوي لك جروب في الواتس مع اصدقائك مع احبابك جرب يوم من الايام كن انت وزوجتك واولادك في جروب واحد هذه تخلينا نستعمل التقنية في شيء زين في شيء نافع استطيع ان اتعرف من خلال هذا الجروب على تفكير اولادي اش يكتبون يحترموني من خلال الكتابة يولا ها لربما يستطيعون مصارحتي بقضايا خاصة لا يستطيعون أن يصارحوني بها مشافهة صحيح ولا هذه واحدة من الأدات أتستطيع أن تتصل بأولادك ببناتك الآن ما شاء الله العائلة من الأب إلى أصغر ولا تكلهم عندهم جوالات أتصل إلى أولادي أسأل عنهم كذا حتى يشعرون بوجودي ويشعرون بهيبتي ليش هذا؟ حتى لا يشعرون بفراغ لا يشعرون بفقدان الى الحنان يحتاجون الى العطف فيبحثون عن العطف خارج البيت حتى لو ما كنت حاضر احسسهم بحضوري ولو على مستوى التلفون هذا اضعف الايمان صحي ولا كذلك الام الام حينما تنشغل بامورها الخاصة بمطبخها وببيتها وتعلل انه ليس لها وقت هذا كلام غير مقبول ايضا لما ينتظم الوقت راح يصير متسع الى الجلوس مع الاولاد واحنا ما نلقي بالمسئولية على العمدين حتى على الاولاد شا عندك انت بدل ما تقعد على الانترنت ساعة اخليها نصف ساعة اعطي ابي امي اخوتي اخواتي نصف ساعة من وقتي شا يضرني البنت كذلك اعطي امي ابي اخوتي ساعة من وقتي شا يضرني وجعل بينهم مودة ورحمة تتوقع له الله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذه العائلة والأسرة كل واحد يتمنى يجلس مع الثاني وكل واحد قاعد يعطي من وقته ساعة إلى الآخر الله ما يظلل عليهم الرحمة والتوفيق صحيح ولا مثل هالعائلة تكون متماسكة قاد يعني أكو استقرار تربوي أكو استقرار أسري هذا لما يجي يطالع دروسه ولما يجي يريد مثلا يمتحن او يحضر الى الامتحان ما عنده معوقات ما عنده منغصات داخل البيت فواحد من الامور المعوقة الى ابداع الشباب المشاكل الاسرية هذا واحد اثنين حينما يتنازع الزوجان وتظهر وتطفح مشاكلهما على الاسرة كأن يتنازع امام الاولاد لا تقول لهذا الطفل ما يفتهم الاول ما يفتهم الان ثبت علميا ان الطفل في سن الطفولة يملك اكبر ذاكرة في الوجود اكبر ذاكرة في العمر اكبر حتى من انت عمرك عشرين ثلاثين اربعين سنة ذاكرة الطفل اقوى من ذاكرتك ليش؟ لأن الطفل يسجل الموقف بكل أبعاده اللي صار هذا كله يحفظه كأنه يراه أمامه وهذا خطر لا تقول هذا صغير اللي عنده مشكلة ويزوجته أو الزوجة عندها مشكلة مع زوجها يحلان النزاع فيما بينهما لأن هذا يؤثر يسبب ازدواجية عند الطفل وعند الأولاد تتوقع أنت كثير من الناس يكبر عند عقدة من الزواج أو فتاة عندها عقدة من الزواج ليش؟ لأن أمها وأبوها ما كانوا على ويئام مع بعضهم البعض مشاكلهم كلها ظاهرة فهذا يسبب مشاكل كثيرة فلابد أننا على الأقل أن نضحي لأولادنا ونجعل لحظة التنازع هناك فيما بيننا لأن لا تخرج إلى الواقع لاحظ وأكو نقطة مهمة جدا بالنسبة إلى الأولاد أيضا أو إلى الآباء والأمات إن ما يحدث خارج البيت ليس له ارتباط بداخل البيت وما يحدث داخل البيت ليس له ارتباط بخارج البيت لابد أن نعطي العائلة نطاقها وجوها الخاص وبرة النطاق والجو الخاص إلى حتى نوفر عائلة محترم عائلة اولادها لا يشعرون بمعوقات تربوية او اسرية شوف حتى مع الفقر حتى مع الفقر لو اشتد الفقر بعائلة الترابط الحب الوئام يذيب الاحساس بالفقر اذا هذا اول امر نأتي الى الامر الثاني الامر الثاني أزمة التعليم ونظام التعليم لو جئنا نقارن تعليم، نظام التعليم عندنا بأنظمة التعليم في البلدان الأخرى نجد أن نظامنا التعليمي متخلف عن العالم بمسافة بعيدة دائما نفرح إذا جاءوا لنا بمناهج جديدة الذي تغير أيها الإخوان الأوراق والألوان غير هذا ما تغير نحن لا نتحدث عن شكل نحن نتحدث عن منهجية الشباب ليس محتاج من اول ابتدائي الى ان يتخرج من الجامعة ان تخضعه الى نظريات لا في اليابان يعلمون الاطفال في الابتدائية صنع الساعات اي الساعة التي تلبسها انت روليكس وكذا ومادري شنو هذه الساعات اللي اليابانية ما اتكلم عن السوسيرة الساعات اليابانية الراقية يصنعونها الاطفال في الابتدائية شوفها النظام هذا لما يكبر الطفل وهو من صغره يتعلم كيفية صناعة الاشياء لما يكبر شنو عقل يصير صير عقله صناعي ولما يتعلم التجارة من صغره يكبر وعقله تجاريا وعقله تجاريا ما عدنا احنا الاسلوب الا في المدارس الخاصة التي تدفع لها مبلغا وقدره اما نظام يعلم اولادنا كيف يبدعون يعلم اولادنا كيف يبتكرون هذا ما فيه هذا نظام التعليم والمنهجية التعليمية واحدة ما تغيرت وربما ما راح تتغير هل هذا قصور في الممنهجين أم أن ميزانية التعليم لا تتحمل أن يتغير المنهج بدل ما تصرف إلي ملايين على هالمناهج هذه اليوم نحن نعيش عصر التقنية والتكنولوجيا أنت تستطيع بهالأموال هذه تملأ المدرسة بالحواسيب والكمبيوترات خلي الطفل يتعلم التقنية خلي الطفل يتعلم كيف يؤسس كيف يبرمج كيف ينتج كيف يصنع إذن هذه واحدة من أزمات التعليم عندنا أن نظام التعليم لا يعلم الابتكار ولا الابداع هذا واحد ثانيا نظام القبول في الجامعات أيضا لا يساعد على الابداع ولا على الابتكار حينما أأتي بمعدل أحض وأريد أدخل هذه الكلية فأنا عقلي يقول لي ادخل مثلا طب عندي حب الى الطب وهذا لا يريد مثلا كلية التربية وهذا يريد, يريد كلية اخرى لماذا تجبرني على ان ادخل هذا النوع من الجامعات ولا يوجد فيها الا تخصصات محدودة فاضطر انني ادخل هذا التخصص وبالتالي سيكون واقعي خلاف ما فرضته على نفسي انا كنت اريد ادخل الجامعة الفلانية وادرس التخصص الفلاني حتى اتخرج واحصل على شنو على وظيفة مناسبة هذا كل ما يصير او لما اتخرج من الجامعة بالتخصص اللي انا اريده شي يصير عندي ما عندي فرصة اني انا اشتغل الا ان التحق بنظام التعليم مجبور انا مو شغلة تعليم وتدريس هذه كلها مو من اختصاصي لكن بعد على قولة هم لا شاره ما عندي طريقة خليني ادخل الى التعليم واحصل لراتب واعيش منه هذه مشكلة من المشاكل التي على نظام التعليم في المملكة ان يجد اليها حلا ثالثا ما هي خطة التعليم في تخريج الطلاب والطالبات والمفروض يكون هناك خطة تضعها الدولة الى انه هذولة اذا علمتهم وين راح يروحوا لابد ان توجد خطة اما لتوظيفهم واما لوضع مثلا دراسة اخرى او لأي مشروع اخر ماكو انت من تتخرج تتعب على نفسك وتشقى وربما تحصل لك وظيفة وربما ما تحصل هذا الاطفال او العفوان الطلاب الذين تعبتم على تعليمهم ها سنين طويلة كيف تخلوهم يروحوا يعني يذهبون مثل مهب الريح استفيدوا منهم هذول اولاد البلد اولاد الوطن هذول طاقات البلد دعوهم يشتغلون دعوهم يعملون هذا واحد من الأمور المحبطة اللي تخلي الإنسان ما ينتج وما يبدع لكن أقول أن هذا على رغم أنه محبط لكن ليس حج إلينا لابد أنك تقبل التحدي لابد تكون عندك إرادة الأمر الثالث البطالة البطالة يعرفونها من كان قادرا على العمل وبحث عن عمل ولم يجد هذا من يطلق عليه البطالة كم نسبة البطالة في المجتمع نسبة مخيفة البطالة أنت مو تنظر إليها بمنظار واحد عندك النساء التي يمتلكن شهادة جامعية ولا يملكون وظيفة يشكلون 38.3% ما عدهم وظيفة عدهم شهادة جامعية ما عدهم وظيفة وإذا جئنا نقارن الرجال حدث ولا حرج كثير مننا عنده شهادة ما عنده وظيفة وين نظام العمل يعني بعض الأحيان يطلع لك بعض المسؤولين في الجرائد والصحف تعرف أنه قاعد يسخر يستهزع بحقول المواطنين والشعب يقول لك والله احنا فرضنا نظام السعودة وين السعودة؟ تذهب الى الشركات تجد سعودة وهمية ما الى وجود الشركة تجي تاخذ اسمك وتأمن عليك يصير اليك تأمين في شركة التأمين لما يروحوا الى شركات التأمين لا والله الشركة الفلانية عدها اسماء سعودة كثيرة مطلوب على الاقل 12% سعودة احنا راح نحط لك 20% في التأمين لكن تدري شلون يستفيدون منك يأخذون اسمك ويأتون باسمك عمالة اجنبية كل موظف سعودي يتوظف في الشركة ما يريدك ما يريدوك الداوم يقوموا يجيبوا باسمك عمالة اجنبية يستفيدون منها ها وانت على الهامش طيب انت بتأمن اليه تعال علمني وظفني خليني اتعلم لابد ان يفرض نظام العمل على الشركات تدريب صحيح الى الملتحقين وانى مثل ما تسمونه بالسعودة ما شفنا سعودا هذا احنا نسأل فلان من رئيسك قال رئيسي هندي وانت قال رئيسي باكستاني وهذا رئيس فلان وهذا الى متى احنا ابناء الوطن احنا ابناء البلد ها؟ متى سيثق فينا المسؤولون ويحققون او ما نريدهم يحقق نريدهم يهتمون بهموم الشباب تعال انت كل واحد فينا عنده طموح الآن بواقعنا هذا بغض النظر عن القروض البنكية البنك يغررك يقول لك تعال اشتري لك بيت البيت بتسعمائة وخمسين الف خلينا نقول مليون وتدفع ارباح مليون اخرى يعني البيت يطلع عليك بمليونين وانت حاط فيه بعد داخل مليون ثلاثة مليون حياتك كلها خمسة وعشرين سنة تصير عبد الى البنك صحيح, ولا؟ صحيح الدولة ما تقصر تسجل في البنك العقاري وبعد عشرين سنة يطلع لك القرض واذا طلع اليك القرض كم من الان رفع الى خمسمائة بيتك يكلف مليونين تدفع خمسمائة ويرهن سككك صحيح ولا هذا واقع هذا الواقع اللي قاعدين نعيشه الموظف الاعتيادي غير قادر على ان يبني له شقة مو بيت الموظف العادي غير قادر على ان يبني له مكانا يأوي فيه عياله لاحظ فالشاهد ان هذا الواقع من المسؤول عنه لما يكون الشاب عنده دخل لا يكفي اليه توظفني بثلاثة آلاف أو بألفين وخمسمائة أو بثلاثة ونص شي تسوي لي في ظل هالظروف والتضخم الاقتصادي ش راح ينتج؟ راح ينتج أولاً اضطراب نفسي عند الشباب ليش اضطراب نفسي؟ لأنه يفكر في قوت نفسه وقوت عياله متى يشبع على العيال؟ بعد إذا عندك مثلا بنات في المدارس يلا اصرف وهذا هنا انا اوصي اخواتي المعلمات المدرسات صحيح انتوا تريدوا اطلعوا الطالبة بافضل شكل بس الطلبات التي تطلب اكو بعض المدارس تطلب على الطالبة كل في قبال الصندوق هذا اللوكر على قولتهم سبعين ريال في السمستر لاحظ سبعين لاحظ علشان ايجار لوكر سبعين في ثلاثمائة طالبة بكم يعني لو كل سنة ارمي هذا اللوكر واسوي لهم جديد ما راح اخسر ولا ربع المبلغ اللي اخذه من الطالبات اكو عندنا من الطالبات تعيش الفقر ليش نسبب لها احراج نسبب لها احباط لاحظ ونحن نوصي اخواتنا ومعلماتنا انهم يراعوا هذا الجانب على اي اتحاد فالشاهد هذا الأمر الأول الذي ينتج من الأمر الثاني ينتج عدم استقرار الأمن لما الواحد يلجأ إلى الحرام إلى التجارة في المخدرات ليش؟ لأن ما عنده حمل ما عنده وظيفة وهذا يتاجر في السلاح لأن ما عنده وظيفة وهذا يسرق لأن ما عنده وظيفة هذا يقتل لأن ما عنده شيء يشغله في يومه لاحظ كل شيء لا يؤدي إلى الأمان الدولة هي مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذا الأمر كله لأن الدولة هي المفروض أن توفر الأمن إلى الناس لاحظ إذن هذه أمور قاعدين نعيش في واقعنا لكن مع ذلك نحن محتاجين إلى التحدي نحتاج أن نتحدى البطالة بماذا؟ والله أنا اليوم ما عندي شغل أستطيع أقترض مبلغ أستطيع إذا قدرت أفتح لي مشروع كان بها ما استطعت أدور لي شريك ثقة اثنين ما نقدر نسوي مساهمة شركة إلى أن نقف على أيدينا على أرجلنا ونتكاتف بأيدينا السوق مفتوحة إلى الجميع لاحظ لا تقف لا تكون طيلة عمرك أجيرا هتكون أجير إلا إذا أنت مقتنع بوضعك وهذه وظيفتك هتوفر إليك العيش الكريم كان بها ممتاز أما إذا لا وظيفتك لا توفر إليك العيش الكريم ولا تسد جوع عيالك ولا تلبي احتياجاتهم لا تتضرع إلى الناس ابحث كيف تستطيع التجارة مستحبة تاجر اعمل بالتجارة النبي صلى الله عليه وآله كان يتاجر بأموال خديجة عليها السلام وقد تفاقمت أرباح تجارتها ببركاته النبي بعظمته صلوات الله وسلامه عليه أكو أعظم من هذا احنا عدنا شخصيات نستلهم منها نأخذ منها يعني اعظم من مدرسة الحسين الامام الحسين تحدى الواقع تحدى يزيد احنا عندنا يزيد كثر البطالة يزيد الحرمان يزيد كل معوق اعتبره يزيد وكن انت الحسين حتى تستطيع ان تغير كن كأبي فاضل كأبي الفضل صلوات الله عليه ولا مبدع كأبي فاضل يجيد العناق بلا أذرعي هذا مو تتعلم منا بس البطولة والشجاعة العباس مو عنده بس هالقيمتين العباس عنده صبر عظيم العباس عنده حلم العباس عنده عزة العباس عنده كرامة العباس عنده اباء العباس مدرسة لو منقف واحد تضحيته للحسين عليه السلام اشرب واخي الحسين عطشان هذا يكفي الى ان نتحدى كل عطش عطش علمي عطش نفسي عطش عاطفي ها؟ هذا هو العباس الملهم صاحب هذه الليلة قد كان يتمنى من الحسين يقول له ائذني بالقتال والامام الحسين يقول لا انت عمود خيمتي انت كبش كتيبتي اذا قتلت يقول مخيمنا الى الدمار ومعسكرنا الى الشتات فيعود الى الخيمة يقف على باب الخيمة يبكي وإذا به يرى سوادة قد أقبلت تحمل طفلا دلع لسانه على رقبته من العطش من هاي الجاية وش عدها فاتت الحام الضعين وسدرات من ورى الخام بجدوة حسرات وهملت دمع الحزين من الصلاة والبطل عباس قام الهبرعيد صاح يم خدرت حيدر والنبي لا تنوحي والذي تريد اطلبي ضل روعت القلب لا تنحبي داما اسالم ترى عزك يزيد صاحته من هالمدامع تنهميل اعرفك وافي شيال الحميل بلخوه ينظر الحالة هالطفيل قلب من حر العطش يحمل حديد صاح يا مخدرة مخدوم الملك لا تقول الماء على خوتش الملك لو يصير الماء على هام الفلك والله لاروي عطش اطفالك وزيد جاء الى الحسين ابا عبد الله ائذن لي بالقتال بين يديك يحسين درخصني انا لها اليوم مذخور والله بالامطهم لدوس خدود وصدور وتدري بها وتدري اليوم عاشور وبالغاضر يلنمر من قاص ماذا قال الحسين قال اذا كان ولابد فاطلب قليلا لهؤلاء الاطفال من الماء الحسين يعلم ان هذا الخروج الاخير للعباس لكن ما يقدر, يودع ما يقدر يقول في امان الله صار ينظر الى عيني العباس والعباس ينظر الى عيني الحسين اوليه بحرقة وادع العباس ويحسين بحر جت وادع العباس ويا حسين موادع غالي راحي فارق الغالي صبره وما بيشاغه بس قبل لا يمشون واحد حسب الاخر دمع تتلالي ايجا حسينه فتح درعانة للعباس يقلب غيره كانت خيلت حالي انا عطشان صح بس ما شغلني الماي لكن لو فقدتك ينشغ البال باليم. اجركم الله خرج العباس من المخيم. وضع القربة عنده صعد على صحوة جواده وجاء يزمجر ويكبر حتى ازاح من على المشرع ترجل من على ظهر جواده وخاض الماء برجله فاحس ببرده وهو ينظر الى الماء يتلالى في بطن الوادي اخذ غرفة صار يتأمل فيها ويقول والله لا اشرب واخي الحسين ضمان يا نفس من بعد الحسين وبعده لا كنت او تكوني هذا حسين وارد المنوني وتشربين بارد المعيني وين محبين ابو فاضل خاضي الماء بس كرس شاف يروي عطش تذكر لن اخو احسين ذبي الماي اجاركم الله ملأ العباس القربة وضعها على كتفه وصعد على صحوة الجواد ثم اتجه الى المخيم صاحب نساعد لان وصل الماء الى الحسين افناكم عن اخركم قالوا ما نصنع قال احملوا عليه اقطعوا عليه الطريق فاقبلت على العباس الرايات زحفت عليه الصفوف احتوجهه من كل جانب لف الخيل بالخيل والرجال بالرجال وهو ينادي اني انا العباس اغدو بالسقا ولا اخاف الموت يوم الملتقى نفسي لنفس الطهر افديه وقاه حتى اوارى في المصاليت لقاه زينب تنظر الى اللواية ماي اليمينا شمالا فتقول للحسين اللواية ما يال. قال هذا يعني ان العباس يكر على الميمنة والميسرة. يا الله. وجل قام من قتله وجبروته ماذا يصنعون تبعنا ما هو يقاتل كمن له عين من خلفه رافعا سيفه ضرب العباس على يمينه ايوا عباس اخذ السيف بشماله واللوا بعضده وهو يقول والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقيني اخذ السيف بشماله وحملا على القوم فكمن له لعين اخر رضع السيف الى اعلى ضرب العباس على شماله يا نفس لا تخشي من الكفار وابشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم يسار يا الله اخذ السيف اخذ اللوا بعضده والقربة باسنانه واتجع نحو المخيم فجاءت اسهام كرش المطار سهم وقع في جبينه وسهم في محجر عينه وثالث في حنكه ورابع في نحري وخامس في صدري وسادس في القربة فاريق ماءها فاوقب عباس الجواد حتى لا يصل به الى الخيام لان القربة اريق ماءها فانحنى على قربوس جواده وضع السعم بين ركبته لان لا يد ولا كف عنده فبينما هو كذلك كمن له ابن الطفل بعمد من حديد رفعه الى اعلى. ضرب العباس على رأسه. صار يتما يلوه على ظهر الجواد. كيف يسقط ويتلقى الارض بلا كفين. فسقط على حر وجهه. فنشب السعم في عينيه فنعدى ادركني يا حسين خرج الحسين من الخيمة محدود بالضار ويده على خاصرته جاء الى مصرع العباس ينادي الان انكسر ظهره الآن فلت شوكتي الآن شمت بعدوي لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ظنك الزحام يقيني أولي ساعة ما وقع عباس يملفرات اي وصل لحسيين عندو خنقتل عبره لكن لا تسايل وصل بيا حال اقول حسيين وصل منك سر ظهره ايش سوى شال الراس بقلبة شبنيران وحط راس العزيز الغالي في حجران يقل اطلب ادلل شل تريد امطيك اخذ عيني عيني خذها مني واملك النظرة اخذ عيني وطالعني بيها يا ابو فاضل عيني خذها مني واملك النظرة واذا رايد بعد فدو القطع لجفوق اخذ مني ايدين اليمن ويل يسرى يا يا. واذا ما كفت الايدين وي العين اخذ قلبي قبل مثلثي حضرة واذا رايد بعد انطيك نحر الساعة لان حسين بعدك ينقطع نحره بعد يا ابا عبد الله واذا رايد واذا رايد صبر قد الجبال يكون من معجد قلب زينب اخذ الصبر نادب الفضيل يل ما اريد العير ما اريد عينك يا ابا عبد الله. ليش يا ابو فاضل؟ نادى ابو الفضل لا ما اريد العين حتى لا اشوف اطفال من تضرقه. وما اريد الايادي حتى لو رديت. ليه هم قالوا العباس وش عذره? الله يقضي عاجتك يا صادق سويد. ها. ولي وما اريد القلب لان القلب مكسوب وقلبي ولا صعب بقلبك تجبره سيدي بعد وما اريد النحار لان النحر مقطوع راسك مثل فوق ارمح متشعره وخل صبري العقيلة حتى لو ما جيت تصبر على العذاب وعمه والسفره ورد الحين اقل يا عزيز حسين. لو رديت دوني بحب والقلب حسرة. لو رديت دوني بقلبك الحسرة. ش تريد من عنده? يقل صبر زيانة وقلها عليك الله. صبر زيان ابو قل عليك الله لا تبجي يا مهجة فاطمة الزهراء هاي اخت العزيزة على القلب والروح ما اقدر على الونات والزفرة اسمع اسمع يتصدع قلبك يقول يكفي المستحى ما اردني يملخي اهام جا شيف انظري الدمعات متو ما تحمل اشوف دمعة زينبها وتعرف غيرتي لو اسمع الصيحات من زينب افز ونهض عن الغبر ويمكن لو شفيت دمعة بجفنها ما تبقى على شط العلق مقطره واني كثير مننا يطلبون الدعاء منكم هذه الليلة هناك من يطلب الذرية الصالحة هناك من هو يحتاج الى الدعاء قام بعملية في عينه وهو الى الان لا يرى بشكل واضح نسأل الله بعين ابي الفضل ها؟ بذلك السهم الذي مزق عين ابي الفضل أن تمن عليه وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية هناك مرضى يسألونكم الدعاء الوالد العزيز أبو أحمد اللهم داوه بدوائك واشفيه بشفائك اقضي حوائجنا وحوائج السائلين ارحم موتنا عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أتباعه وأعوانه ارحم موتنا وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات